أعوذ الله من الشيطان الرجيح أعوذ الله ك إيه بروح القدس. الله. الله. الله. الله. وَإِذْ عَلِمْتُ كِتَابَكَ فَحْكُمَكَ عُدْ تَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ آه. آه، آه نوع نوع. <تصفيق> وَإِذْ eu tau fur por men nó que I told them. بله وإن كفقت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبيت <تصفيق> <تصفيق> وإن أوطيت إلى الخارج you hear this wheel up for <laughs> sure. Thank <laughs> you. and okay. team